وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ مُصَدِّقٌ لِمَا بَينَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرٌ 111. برسول يأتي من بعد اسمه أحمد 112. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر